أصول الكتاب البدء بالبسمة معلوم أن هذا من السنة كما جاء في الحديث كله أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر وفي رواية أقطع وفي رواية أجمل وفي بعض الروايات كله أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله البسمة فيما يبدو أنها موجودة حتى في الكتب السابقة وحتى الأنبياء الأولون كانوا يستعملونها فهي فيما يبدو ليست من خصوصيات هذه الأمة ومن الشواهد على ذلك ما قالته بالقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا عليه فدل على أنه كان الأنبياء والكتب السماوية السابقة فيها بسمنا إما يدل على أنه ليست من خصوصيات هذه الأمة لكن قد يقال خصوصية يعني إما في اللفظ أو نحو ذلك لأن بعضهم قال قلنا من خصوصيات هذه الأمة لكن لا يبدو بخاصة أن ألايا في سورة النمل تدل على أنه استخدم هذا وقد لا طبعا لا يكون بالعربية لكنها الله عز وجل حكى هذا عنه بسم الله الرحمن الرحيم أولا البداع بها تبركا وتأسفا بالكتاب العزيز فإنها مبدون بالبسملة وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر الذبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع لكن يثول استشكال هنا حينما أبدأ بكتاب بسم الله أو تبدأ بكتاب بسم الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر الذبال هل في هذا تزكية لمؤلفك أن, أن مؤلفك ذوبال لأنك لما تضع في اسمه ما حدث أنه أن مؤلفه ذوبال يعني الرسول يقول ذوبال فما تزكي نفسك لكن لا يبدو هذا على كل حال لكن على كل حال هذا يثار الاستشكال يثار يعني هل ما أبدأه لكن الذي يقال قد يقال يبدوها تبركا وتأسيا وامتثالا يعني يكون امتثالا وتأسيا وليس بالضرورة أن الإنسان أن يزكي نفسه وإنما يمتثل والانتثال مطلوب على قدر الاستطاعة ومن هنا يعني كما ذكر المحشي المصنف الذي هو جويني رحمه الله ابتدى بالبسملة لكن الشارح لم يبتدي بالبسملة فأخذها يعني عذرا للبسملة المحشي أخذها عذرا للشرح قال لأنه لا يزكي نفسه لأنه يرعى أن سرحه ليس ذابان فاكتف ببسملة المصنف رحمه الله على كل حال البداع بالبسملة تأثر بالكتاب العزيز وتبركا وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم الباء للاستعانة يعني أبدأ مستعينا بسم الله مستعينا بسم الله مع الأوصاف التي بعدها ومعلوم أن كل, جا كل جار ومجرور يحتاج إلى متعلق كل جار ومجرور يحتاج إلى متعلق كما أن الظرف يحتاج كذلك إلى متعلق فحينما تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم لا متعلق والمتعلق عادة يكون فعل أو ما يقوم مقام الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول أو المصدر الذي يعمل عمل فعلي فلا بد أن يكون له متعلق لأنه لا يمكن أن يأتي فعل أن يأتي جار ومجرور هكذا معلق ما يمكن لا بد أن يكون مرتبط بشيء فحينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقديره هنا إن كنت مؤلفا فتقول بسم الله أؤلف وإن كنت قارئا بسم الله أقرأ لكنه تقديم لا لا لا يصرح به لكن معروف يدل عليه الحال وإن كنت كاتبا بسم الله أكتب وإن كنت تأكل بسم الله آكل فإذا المتعلق يدل عليه الحال من شأن آآ آآ الذاكر للبسمله فهنا بسم الله الرحمن الرحيم إن كان الشارح فهو بسم الله أشرح وإن كان الموالف بسم الله يوّف وإن كنا القارين بسم الله نقرأ وهكذا كما أنك في دخولك مسجد بسم الله يدخل وبسم الله يخرج وهاك فاذا متعلق الجار المجرور يدل عليه السياق فالباء للاستعانة على الصعيق وقيل أنه للساق ولكن لا يبدو هذا ظاهرا والبداء بسم الله تبركا والله لفظ لفظه جلالة أو اسم أيضاً لا أحب النطيب كثيرا نقف عند هذه القضوة كان شأن الشراح والمحشين يقفون عندها لكن أرجو الله نقف عندها كثيرا الاسم قيل إنه من السمة وهي العلامة كما تقول سيمهم في وجوه وقيل من الوسم وقيل من السمو الذي هو الارتفاع والعلو فيجوز أن يكون من هذا أو هذا الله لفظ الجلالة علم خاص على الذات المقدسة لا يطلق الله على غيره بينما الأوصاف الأخرى قد تطلق على بني آدم كالعليم والحكيم يطلق على ابن آدم أنه عليم وأنه حكيم كما سيأتي لكن الله لفظ الجلالة هذا علم خاص بالذات المقدسة. واختلف النحاة واللغوين هل هو مشتق أو أنه جامد المشتق من الله يعلوه أو أنه لفظ هكذا جامد لا لا لا يشتق لا لا لا يشتق من شيء. بسم الله الرحمن صفة من صفات الله عز وجل ويخطئ كثيرا من الشراح في شرحي أو تفسيري الرحمن الرحيم يخطئون في منح عقائدي ولا يكاد يسلم منها شارح فيما, فيما سوف تطلعون عليه في جميع الكتب وفي خاصة إلا قليل جدا لأنهم في مذهب في الأسماء والصفات ينحون غير مذهب السلف ولهذا ألا مثلا كما هو معلوم لا يثبتون إلا سبع صفات، والمعطى لنا صلى الله عليه وسلم قد يعطونه جميع الأسماء والصفات، فمن هنا تجدم يفسرون الرحمة بالإنعام ويفسرونها بالإحسان، حتى الشارح هنا المحشي فسرها بهذا على خلاف ما عليه الرسول وجماعة، ولهذا قال هنا المحشي الرحمن عن صفة اشتقتان من الرحمة وحقيقتها رقة القلب المقتضية للإحسان وهذا المعنى مستحيل على الله تعالى فيراد منها ما ينشى عنه وهو الإحسان هذا معناه أنه جنوح إلى التأويل في الصفات تأويلا غير سائر ولهذا القول الحق أن الرحمن صفة لله عز وجل والرحيم كذلك صفتان وكما قال ابن القيم صفتان أو لفظان رقيقان أحدهما أرق من الآخر وقالوا الرحمن صفة عامة لتعموا جميع المخلوقات والرحيم صفة خاصة بالمؤمنين الرحيم صفة خاصة متعلقة بالمؤمنين بينما الرحمن عام وهي رحمة الله لجميع مخلوقاته ولا يلزم وهذا هو المهم وصف الله بالرحمة أنه يستدعي كما قالنا تستدعي لقتن بالقلب. هل إذا قلنا ذلك نقول إذن كذلك الصفات التي تثبتونها من العلم والسمع والكلام؟ إذا نقول الكلام إذا نستدعي لسانا وستدعي شفتين فكيف تثبتون كلاما؟ وكذلك أيضا نقول في العلم قد نقول يستدعي يستدعي سبق جهل أو يستدعي شيء وإذا أخذنا بهذه المستدعيات لماذا ذهبوا إلى هذا لأن لأنه ورد في ذهني التشبيه لو لم يرد في خاطره التشبيه ما قال يستلزم رقة في القلب وإنما الله عز وجل له صفة تليق بجلاله كما أن المخلوق له صفة مناسبة لحاله فالذي تقولونه في العلم يلزمكم في الرحمة يلزمكم في, الأشياء في الصفات الأخرى التي تنكرونها كصفة الضحك والعجب واليد وإلى آخره لأن ما يلزم هنا يلزم هنا ولا محالة فما كان جوابكم هنا جواب هنا والإعتراض اللي هنا إعتراض هنا فلا يلزم إثبات صفة الرحمة أنه يلزم رقة في القلب وإنما صفة لله عز وجل تغليق بجلال لأن العز وجل بيّن لنا أنه رحيم وأنه رحمن وأن رحمته سبقت غضبا وأن رحمته وسعت كل شيء ولو إرادة سبحانه والإحسان لعبَر بالإحسان بدل أنه عبر بالإحسان في آيات أخرى، فلماذا هل, هل هل هذا حشو؟ حاشا أن أن يكون إراد لاقتصر على الإرادة واقتصر على الإحسان واقتصر عليها، فالله منعم وهو رحيم والرحمة غير نعم، ولكنه ورود التشبيه في عقولهم وكذلك أيضا. جنوحهم إلى إلى إلى إلى, إلى نعم ورود التشبيه وحلول التشبيه في عقولهم استلزمهم أن ينفوا هذا وإلا لو لو كان الذي يرد في خاطرهم هو أو في في في, في عقولهم هو التنزيه المحظ لما ورد وإلا الله عز وجل أخبرنا أنه محسن وأخبرنا أنه منعم وأنه مريد وأنه رحيم فلو أراد الإنعام وحده واحدة ونمت بالرحمة فالرحمة غير النعمة الله عز وجل يقول كتب ربك مع نفس الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء وهكذا فتفسيرها بالإحسان وتفسيرها بالإنعام هذا كله على خلاف منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح ولهذا نقول الرحمن صفة لله عز وجل تليق بجلاله وعظمته من غير تكيف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل كما نصفه بالسميع ونصفه بالبصير كذلك أيضا نصفه بالرحمن وبالرحيم فالرحمن فعلا على وزن يعني أيضا صيغة لا يعني ليس صيغة ممالغ وينما هي صيغة مشبهة الرحيم صفة مبالغة من الرحمن فعيل والرحمن صفة عامة والرحيم صفة خاصة بالمؤمنين الرحمن هذا خاص بالله عز وجل لا يطلق على ابن آدم أنه رحمن بينما الرحيم يطلق ولهذا في قوله تعالى ويدعو الله ويدعو الرحمن أيما تدعو ولهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكثب بسم الله الرحمن الرحيم قال لا نعرف إلا رحمن اليمامة لا نعرف إلا رحمن اليمام ولهذا فنزل قد فعلا وهم يكفرون بالرحمن فهم يكفرون بالرحمن، فالرحمن لفظ الخاص على الله عز وجل وش��هUB على المكلف أنه رحمن بينما الرحيم يتلق على المكلف ولهذا الله عز وجل قال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فيطلق على المكلف أنه رحيم ولكن معنى الرحمة الرحيم هنا غير الرحيم هناك رحيم هنا مناسبة لابن آدم والرحيم التي لله صفه تليق بجلال الله وعظمته ومثلها ايضا رؤوف كما تلاحظ رؤوف الرحيم فالعبد يطلق عليه رؤوف ويطلق على الله جل لكن هذا غير فاللفظ هذا بسم الله الرحمن الرحيم لفظ جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بار لا يدأ في بسم الله ولا لف النبو بسم الله لكن القرآن ابتدى ببسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو الذي درج عليه علماء سلفا وخلفا البسمة تكون بسم الله الرحمن الرحيم ولو قال بسم الله وحده يأتي بالمشروع ويكفي ولكن الأولى أن يتى باللفظ كله الحديث الروايات الأخرى كل لفظ أو كل أمر الذباء لا يدفع بالحمد لله كيف نجمع بين هذا وبين كل أمر الذباء لا يدفع بسم الله نقول إن كان اللفظ. كل أمر الذباء لا يبدو فيه بالحمد لله بالجر فلا إشكال لأن يكون ليس المراد صيغة الحمد لله المراد أي لفظ يدل على الحمد كل ذباء لا يبدو فيه بالحمد لله فإذا البسملة من حمد الله فتكون البسملة من حمد الله لأن المقصود الحمد هو الثناء على الله عز وجل ما هو أهله فبدأك ببسم الله وتناوك عليه بهذه الصفات الرحمن الرحيم هذا نوع من الحمد ونوع من الثناء فإذا قرناها مجرورة كلها بالحمد لله فحين ذل لا إشكال فبدأنا بالبسم لا يكفي وين بدأ فوعقمنا بالحمد لله ما في إشكال لكن إذا قرأت بالحمد لله فتقصيها صيغة كان المطلوب مطل طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بهذه اللفظة بهذه الصيغة المعينة المحددة الحمد لله فإذا قُول بالضم فيكون الجملة كلها وضعيتك في محل جار فإذا حين حين إذن يكون الإشكال فأجاب العلماء عن هذا عدة أجوبة حاصلها أن بعضهم رجح بين الروايات وقال أن لوات البسمة لا أرجح يقدم الراجح فهذا على الفرد بأنها تعارض لأن أشياء في التعارض أنه لا يصنع إلى التعارض إلا إذا, لا يمكن إذا لم يمكن جمعة ما سنع الله إن شاء الله في باب التعارض الأصل أنه لا تتعارض النصوص أبدا النصوص الكتاب السنة لا تتعارض أبدا لأنها من عند الله وإنما ينشأ التعارض من فهمنا وهذا أيضا طاعدة يجب أن نقررها ويأنه ولهذا تعبير علماء متأدب يقولون ما ظاهره التعارض عبارات العلماء يقولون ما ظاهره التعارض على معنى أنه فيما يبدو لنا في فهمنا القاصر أنه يبدو متعارضا على كل حال أي نصص متعارض الأصل فيها عدم التعارض ونتهي من أنفسنا فإذا أمكن الجمع جمعنا فهذا وهذا هو أول أمور والجمع قد يكون مثلا بأن يحمل المطلق عن المقيد إذا أمكن أو بالخاص عن العام وهكذا العام مع الخاص وهكذا أو ننظر في الدليل بحيث كان أحدها أقوى دليلا أو أم كان أو أو أو ثبت لدينا نسخ بعيد أحدهم متاخر والآخر متقدم فالمتاخر ينسخ المتقدم أو أن أحدهم أقوى دليل الآخر حينما لا يمكن الجمع فنأخذ بالدليل الأقوى فهنا بعضهم قررنا إن الدليل الحمد لله أقوى بالبسمة الأقوى فبدأ بها أو رجح دليلها فبدأ بها والقول الثاني لأنه البدء نسبي بسم له باعتبار والحمد لله باعتبار ما يأتي بعدها فهي مبتدأة فيما بعدها هذا حاصل ما قرره أما بعد أو وبعد هو أما بعد أخذه أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للفصل بين الخطاب يعني أما بعد ما سبق فكذا وكذا واختلف العلماء من بدأ بها من الذي أول من استعمل لفظ أما بعد هي عليك المكورة من كلمة أما وبعد أما يؤتى بها الفصل ما قبلها أما بعدها وأما بعد مبنية على ظن قطعها عن الإضافة طلف في أول من بدأ بها يلخص الخلاف فيها البيتان التاليان جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال وداود أقرب ويعقوب وأيوب الصبور وآدم وقص وسحبان وكعب ويعرب هؤلاء هم الذين جرى هل بدأ بها فلان أو فلان من هؤلاء المتقدمين جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال وداود أقرب ويعقوب أيه الصدور وآدم وقس وسحبان وكعب معرض فقيل إن هناك مقاينه داود والشاعر كما تلاحظ هو رجح تلاحظون رجح أن داود أقربا هو الذي بدأ بها ويعقوب الذي هو ابن أسحاق ابن إبراهيم قيل إنه أول من قال أما بعد وأيوب الصبور نبي الله أيوب قيل إنه هو أول من قال أما بعد وقيل إنه آدم أبو البشر هو أول من قال أما بعد وقص خطيب العرب بن سعيد اليعادي مشهور قيل إنه هو أول قال أما بعد لقد علمت آه إيش سبحانه وائل لقد علمت إذا قلت أما بعد أني خطيبها قد علمت إذا قلت أما بعد أني خطيبها، فقلنا أول المقل... مقال هذا هو آ... بس سبحان وائل، سبحان وائل هذا خطيب العرب المفوه المشهور. لقد علم إيش قريت لقد علمت آ... لأله يأتي فيه. آ... أما بعد أني أم... لقد علمت آ... إذا قلت أما بعد أني خطيبه. وقيل إنه داود كما قنوا أقرب وكعب كعب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم وكعب ويعرب يعرب من قحطان الذي هو تنتسب إليه لا هو من قحطان أبوه قحطان وعلاق القحطانيين أيضا يرجعون إليه خلاله هو أول من قال أما بعد وقيل إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من قال لكن لا يبدو هذا لأنه وجد في من قبله عليه الصلاة والسلام من قال ما بعد. بل قيل إن فصل الخطاب الذي أُتيه داود وأما بعد. راتنا وحكمة وفصل الخطاب. قيل إن فصل الخطاب هي أما بعد. ولهذا قال وداود أقربه لأن هو يعني لفصل الخطاب يعني يفصل بين خطاب من وخطابه أما بعد. وعلى كل حال يا كما تلاحظون يعني قوية ولطيفة وفعلا تعطي فصلا بين النوعين من الكلام. ولهذا يمكن أن تأتي بها حتى في ثنايا كلامك أو عند تقول وبعد كذا كذا وبعد على معنى أنه وبعد ما سبق فيتكون نوع من الفصل فهذا في هذه الكلمة هذا هو معناها وهذا هو أيضا تاريخها ويا يتابع كما قلنا للفصل بين ااا الكلام او الخطا فهذه ورقات هذه اسم اشاره لكن نرجع الى ماذا ان المفروض الاشاره ترجع الى شيء ولا وليست شيء الى شيء والاصل فيها ايضا انها اشاره للمحسوسات ولكن على كل حال ظاهر يعني لأن بعض هذه القضايا اللغه واسعه والاصل فيها الاختصار و فمن هنا أنت حينما تتأمل تعود إلى ماذا يعني تعود إلى شيء في ذهن المؤلف وهو الشيء الذي يريد أن يكتبه الشيء الذي يريد... فهذه يعني ما أكتبه لكم يعني ما دار في ذهني يعود إليها الإشارة تعود إليها يكفي مجرد أن... أن تتأمل فتدرك إلى ما يشير المؤلف بقوله ما بعد فهذه يعني فهذه التي أؤلفها أو أكتب فيها أو هذه الورقات كما سيأتي يعني هي وأشار إليها قبل أن تقع هذا الأصل الأصل الإنسان يعني هنا أشار إليها قبل أن تقع لكن شيء في ذهنه يعني وضعه موضعا محسوس فأشار إليه أما بعد فهذه ورقات الورقة معلومة هي الصحيفة والجمع المؤنث السالم الأصل فيه أنه جمع قلة هو من نوع جمع القلة ولهذا قال ورقات أي ورقات قليلة فكل مؤنث كل كل جمع أنعم إيش بيت هو جمع مؤنث على معنى أن جمع المؤنث جمع قلة ولهذا قال ورقات عبر بورقات يعني لأنها ورقات قليلة وتفهم القلة من جمع المؤنث تفهم القلة من جمع المؤنث ولهذا قال الشارح ورقات قليلة لكنه قليل أخذها من جمع المؤنث من أنه جمع المؤنث الس من جمع القلة تجتمل على معرفة على معرفة فصول من أصول الفقه تجتمل على معرفة فصول يعني أنها وادجع أنها ورقات أنه قال تجتمع على معرفة من أصول الفقه فهي لا تجتمع على جميع ما يجتمع عليه أصول الفقه وإنما أشياء منها مما يدل على أنها ورقات يبدو أننا نكتفي بهذا القدر لأن الكلام على أصول الفقه ومعناه المفرد والمركب والإضافي يحتاج إلى وقت طويل ويحسن أن نقف هنا حتى لا نحتاج إلى مزيد ربط في الجلسة القادمة وأترك ما بقي من وقت إن كانت أمة أسئلة كما اتفقنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه يا الله وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على خير خلقين نبينا محمد وآله وصحفيه, وصحفيه. نعم أما بعد من كان بادئا بادئا فيها عدة أقوال عدة أقوال وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم إيش نفس الشطرين ووقف سنوسه بانن رجع شطر ثاني بنصوا مشباني شاهد من سنه شاهد من سنه هذا صعب ويعرف يا اخي يا اخي احنا نسبه هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه ثبت عنه من سته روايات انه قال ان بعد لا اقول انه اول من قال لكن ثبت عنه انه قال ان بعد في في تعليمي صلى الله عليه وسلم صحيح أنا. صحيح أنا نعم نعم كان يقوله كان يقوله ثم بعض يعيشه نعم كان يقوله ما بعد نعم هذا صحيح اللي الواحد يقوله كلنا كلنا من باب اسم النبي صلى الله عليه وسلم كان كلنا في فصل الكتاب مكتئس به نعم نقول إن بسم الله الرحمن الرحيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بالاستعانة هذا لا. كل الإنسان. معنى كل الإنسان؟ على معنى أنه هو الأصل في الإصابة الحس حينما تقول مررت بكذا مررت بالجدار نعم. على معنى ك. مستيقظ به. وحينما تقول مررت بزيد. مثلا. أنت قال ما لست بالإصابة نزاعين. مررت مجاورة لا. فهذا هو المقصود الصعب. فتقول بسم الله. يعني أن ذكر الاسم ملاصقا لابتداء في التاليف وفي القراءة ونحو ذلك طيب في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتب دمنا نعم نعم هذا ما أعقال إنها منسخة تعني تبدو ما فيهم سبب تفدوه أنها منسخة لأن حديث النفس لا يأخذ الله عليه وهذا هو يعني ولهذا حتى قمنا سخة قلتها ربنا ولا تقل ولا تحملنا ما لا طاقتها فهذا من مما لا طاقت الآن نعم يعني إذن لي حكم منسخة من حيث من المحاسبة منسخة هل سبق كلام الاستفادة من علم السبب؟ نعم لا سيأتي سيأتي يستفاد منه لأنه مبادئه كلها من عشرة القرآن شاء الله كلها في في صور إنشاء الله ستة عشر والثمر إن شاء. بالنسبة لما بعد يقول البعض إنه معنى أما مهما يبت من شيء بعد كيف معنى العبارة بالضبط مهما يقولون ما نعوذ على ما لا هي أما أية أما معنى أشرطية يعني أما هي لا هي هو أصله يعني نحن نقول أما بعد لأن مقطوع عن الإضافة، لكن لو, لو قدرنا المضاف أما بعد ما سبقه، هل هذا؟ لأن لا لأن إذا, إذا, إذا, إذا قطعت عن إضافة ضممتها انتهى. لكن ما هو معنى قطع عن إضافة؟ أنها ليست مضافة أبدا، فإنما قطعناها لأن المضاف معروف. نوينا أين؟ فإذا تقول أما بعد ما سبق كذا واضح. فإذا قلتها كذا ترى هذا. مثل في قص مثلا. لله أمر من قبل ومن بعد يعني من قبل ما سبق ومن بعد ما سبق ومن بعد ما ومن قبل ما ذكرنا بعد ال... على حسب يقدر على حسب السياق لكنه يقطع العلم به لا لأنه لا يضاف أبداً إنما للعلم به يقطع احتسارة. سورة البراءة ما الحكمة عدم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم أول الآيات. قيل لأنها يعني أولاً هكذا وقيل حتى مع وقيل أنها لاتصالها بمعنى الانفال في الانفال وقيل لان في شيء من المنافقين فيها غضب كثير عليك يا استاذ عليك يا استاذ لان ما لديك موجود هو قد الدرس لا راح سنه هلا كل ليله عليكم استاذ ممكن سؤال خارج الدرس يعني اسال في الحديث يقول قلت لنا ميت ثاني ودمان الدمان الكبد والطحين أقصد يعني ما المقصود بان الكبد من الدم يعني هل الدم اللي في الكبد واللي في وصله الكبد ولا ان الكبد لا ذات ذات ذات الكبد هي دم احيانا يكون فيه دم الكبد ايضا مباح ما في شيء لان المحرم المسفوح وهذا ليس مسفوحا اللي من داخل القلب واللي في هذا ليس كويس بنجس كذلك صار مقصود أن ذات الكبد مش هي اصلا تكون من الدم اي نعم سلام عليكم اللهم وحمدك وشدو الله إلى عيناء استاذ الله وان شريط هذا كلام الله صلى الله عليه وسلم عندي هنا عمل الماضي كان اسمه الصعب والمغدار